لَسَن فَيعطيك ربك وكفته الله ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك غنيا فأنصحدا ووجدك عائلا فأنفذنا فامنن اليتيم فلا wa man massa illa fa la tamham wa amma